ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م نون و ا ل ق ل م و م ا يسترون م ا أنت بنعمة بمجنون ربك وإن ل ك ل ا غير م ن ن و وإن ف س ت ب ص ر ويبصرون ي ب أ ك م ا ل م ك ه د إن ر ب ك ه د ع ل م بمن ضل عن س ب ي ل ه وهو ذ ا ل م ض م ي ن اجتماعي المكذبين وادوا لو تذهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين اما في مشاء بنمين من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك سنين إ ذ ا ت ث ل ى عليه آ ي ا ت ن ا قال أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن س ن س م ه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب ا ل ج ن ة إ ذ اقسموا ليصرمنا مصبحين فطاف علي ّ طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت ك ا ل ص ر ي م ن فتنادوا مصبحين ان اغزوا على حرقكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون ت هل ي و م عليكم م س ك ي ن و غ د و ا ع ل فلما ى حرج مقادرين ر أ و ه ا ق ا ل و ا إ ن ا لطالون ب ل نحن م ح ر و م ا ل أ و س أ ل م أقل ل ك م لولا ق ا ل و ا س ب ح ا ن ر ب ن الله إنا كنا ظ م ي ن ف أ ق ب ب ع ض م ع ل ى ب ع ض ح س ن ى اسماء ا غ ب و ن ك ذ ل ك ا ل ع ذ ا ب و ا ل ع ذ ا الآخرة ب أكبر ف أ ق ب ل بعضهم ع ل ى بعض يتلاوى إن موسوعه ت ن د ر ب النابلسي أ ف ن للعلوم الاسلاميه م ك م تدرسون إ ن لكم فيه لما تخيرون أ م لكم أ ي م ا ن علينا ب ا ل غ ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن لكم لما تحكمون سلهم أ ي ه م بذلك زعيم أ م لهم شركاء ف ل ي أ ت و ا بشركاء يوم يكشف ع ن ساقع ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون خ ا ش ع ة ابصارهم ترهقهم ذلا أ ش ر ه م ت ر ه ق ه م ل ا و ق د كانوا ي دعويه ن إلى السجود غير ربحيه ذات ا ل مضمون اجتماعي ام ت س أ ل ه م أ ج ر ا فهم من مغرم م ف ق ل و ن أ م ع ن د ه الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن و كصاحب الحوت و ل اذ تكون نادى وهو مكذب ل ل و ا أن تداركه س م ة من ن ا ب الله ا ل م ذ ن فاجتبا